قد تسمى واستطل وذور الأمجاد طال ماتا ولا ماتا ونبا ذيلا نفسا ومالا طار للهيجة شهافا يلهيب في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلالا جراد السفا وصلك كبر الله وجل مسريا خيل جهاد يا دنيا ولا الدنيا صياله ودت السيف وصلك كبر الله وجل مسريا خيل جهاد يا دنيا ولا الدنيا صياله التهاب وانغماس مساق الاعدا حلقوا اذا للزحف يمضي موكب النور تتلاقى في المساق الاداء حلقو اذا للزحف يمضي موكب النور تتادا السبع استطل ودور الامجاد طلمت ولمت وانا بدلا النفسا ومال لال نيج شهفا يلهب الارض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتالا السامه الخصبه بنار يمتطي الصلب مجل في جموع غارقات السحشت على الساب القصب بنار يمتاط الصلب مجل في جموع غارقات الهاب السحشت على ترم من بعد عين الغدار الجمع حوت لما نجا منهم كلهم فيها استحالا ترم من بعد عين الغدار الجمع حوت جبان كلهم فيها استحالا قد سما واستطل ودور المجد طالا ماتا ولا ماتا وانا باذيلا نفسا ومالا طرى للهيجة شهافا يلهيب اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلالا يا لكم جندا أباتا حبذا القوم رجالا حبذا الجند غيرا وأسودا وشبالا يا لكم جندا أباتا حبذا القوم رجالا حبذا الجند غيرا سودا وشبلا عشر طابوا خلالا واقتدان وانتثلا عنق الموت فدلوا جنات الخلد منالا عشر طابوا خلالا واقتدان وانتثلا عنق الموت فدلوا جنات الخلد منالا قد سما واستطال ودور المجد ظلمت ولمت ونبدل النفسا ومالا قال الليل شهفا يلهب الارض عاد في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلا لا لا ساء واستطال وادرا المجد طدمت ولما تولمت وانا بدلا النفسا وما لا نار الهجاش شهبا يلهب في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلا